بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ بعون الله بتوفيقه وتسديده تفسير الجزء الثاني عشر من كتاب الله من المختصر في تفسير القرآن الكريم تفضل يا الشيطان الرجيم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 وَلَئِنْ قَلَّ إِنَّكُمْ مَبْعُوتُونَ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ جَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحٌ مُّهِينَ وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظامهما وخلق ما فيهما في ستة أيام وكان عرشه قبل خلقهما على الماء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 إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي وعملوا الأعمال الصالحات فلهم حال أخرى حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس اولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة. <تصفيق> قال لك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الايات تارك تبليغ بعض ما امرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به وضائق صدرك بتبليغه لألا يقول هل أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه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 بل يقول المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من الله قل أيها الرسول متحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك ان كنتم صادقين في دعوة أن القرآن مختلق فإن لم لكم أن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 كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانيه ولا يريد به الآخرة. نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وامنا وسعة في الرزق لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا.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 قوم ابوذر الذين اختلقوا على الله كذبا فجاء يعرضون على ربهم ويقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين ولا احد اظلم ممن اختلق على الله كذبا الشريك أو الولد إليه. أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم عن أعمالهم.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 الذين ينعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله لعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وهم يقفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه من فوائد الآيات تحدي الله, تحدي الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك إذا أعطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار عظم ظلم من يفتري على الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامة وعظم عقابه يوم القيامهؤلاء لم يكونوا معذبين في <تصفيق> الأرض وما كان لهم من دون الا عند الله او يضاعف لهم عذابهم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 اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون اولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا انفسهم بايرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء لاجرم انهم في الاخره هم الاخسرون حقا انهم يوم القيامه هم الاخسرون صفقه حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذروا إلى ربهم ولمائك أصحاب الجنة هم فيها قائدون إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا مثل, أحل أحل مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل والسميع الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه أهل ينفعهم ومثل السميع البصير وهذا مثل فريق المؤمنين الذي، يجمع بين السمع والإفصار هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفاء لا يستويان أفلا تعتبرون بعدم استوائهما ولما ظهر ما ظهر من اعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب وذلك بذكر قصص الانبياء فقال سبحانه <تصفيق> ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني نذير لكم من عذاب الله مبي مبين لكم ما أرسلت به إليكم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم تليم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم فقال لأ الذين كفروا من قومه ما نرات إلا بشرا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 ويا قوم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا فما ثواب إلا على الله ولست بمبعد عن مجلسي الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين ويا من الله المؤمنين ويا قوم من يدفع عني عذاب الله ان طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذن افلا تتذكرون وتسعون الى ما هو اصلح لكم وانفع ولا أقول لكم الله ولا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 قالوا يا نوح قد يابتنا فأكفرت إذا لا تأذنا لما تعذنا إن كنت من الصادقين قالوا تعنتا وتكبرا يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا فأكفرت مخاصمتنا ومناظرتنا فأتنا بما تعذنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه قال إنما يأتيكم بإله إن قال لهم نوح أنا لا آتيكم بالعذاب إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بقادرين على الافلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابه ولا ينفعكم نصحي إن أن لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم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 قل لهم أيها الرسول إن اختلقته فعلي وحدي عقاب عقاب إسمي ولا أتحمل من إسم تكذيبكم شيئا فأنا بريء منه وأوحي إلى نوع أنه لي يؤمن من قولك إلا من قد أرمنا فلا ترث إسم كانوا يفعلون وأوحى الله إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة <تصفيق> واصنع السفينة بمرأة منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا إمهالا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر من فوائد الآيات عفة الداعية إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده حرمة طرد فقراء المؤمنين ووجوب إكرامهم واحترامهم استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم. ويصنع كل ما مر عليه عليهم من قوم سخروا من قال إن بسخروا منا إن بسخروا منا كما سخروا.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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع حتى إذا جاء أمرنا وحبرت نوق المحمل فيها من كل زود نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وثار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان قلنا لنوح عليه السلام احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض الزوجين ذكرا وأنثى واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله. وقالوا فيها بسم الله ما ديرها ومسارها إن عظيم وفخر. وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه تركبوا في السفينة باسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين أن انجاهم من الهلاك وليس جديد في موج كالجبار ونادى أمو عدنه وكان في معزر وإن والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر وكان منفردا عن أبيه وقومه في مكان يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك كما أصابهم من الهلاك بالغرق قال إلى يعصمني من الماء قال تعالى سمي يوم من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 وقيل يا أرض يا عماءك ويا سماء أطرعي وضيغ قال الله للأرض بعد نهاية الطوفان يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان وقال للسماء يا سماء امسكي ولا ترسل المطر ونقص الماء حتى جفت الأرض وأهلك الله الكافرين ووقفت استفينة على جبل الجودي وخيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر ونبالوه مربه فقال ربي من أبلي من أهلي وإن وعد الحق والنقل ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به فقال يا رب إن ابني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم من فوائد الآيات بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون لا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصمة من أمره إلا هو سبحانه قال يا الله إنه ليس من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 وإلا من الخاسرين قال نوح عليه السلام ربي إني التجئ واعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به وان لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكل من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة قيل يا نوح وَأُلَهُن سَوْنَا افْتِعُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَلَابٌ أَلِيمٌ قال الله لنوح عليه السلام يا نوح انزل من السَّفِينَةِ على الأرض بسلامة وَأَمْنٍ وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية ممن وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك وثمت أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع <تصفيق>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 يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلوكم من ربي وأدعوكم إليه ليس ثواب إلا على الله الذي خلقني أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه فهذا قوم استغطروا ربكم ثم توبوا إليه أرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قواتهم ولا تتولوا مدرين ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير ويزبكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به قالوا يا قال قومه يا هود ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول من فوائد آيات لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبناءهم عفة الدعية وتنزهه عما في أيدي الناس أقرب للقبول منهم فضل الاستغفار والتوبة وأنهما سبب إنزال المطر وانه سبب انزال المطر وزياده الذريه والاموال لا إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت, لما كنت تنهانا عن عبادتهم قال هود إني أشهد الله واشهد أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله فامكروا بي أنتم آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني إني توفلت عن الله ربي وربكم ما من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 فإن تولوا فقد أولغتكم ما أرسلت به إليكم ويستطف ربي قرما غيركم ولا تضروا أنه شيئا إن ربي على كل شيء فإن تعرضوا وتذبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاهكم وقد أبلغتكم كلما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه وقد قامت عليكم الحجة وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم ولا تضرون الله ضروا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم لأنه غني عن عباده إن ربي على كل شيء رقيب فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به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 وَاسْتَعْمَرَ مِن فِيها وَاسْتَوْفَوْهُ صالحا قال يا إِنَّ رَبَّ الله وحده وَأَرْسَلْنَا إِلَى من أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا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 قال له قومه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 مقهورون تحت أمره وسلطانه أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مكتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى الله قال يا قومي أرأيهم إن كنت عمريناك من ربي وآتاديهم ورحمة فمن ينصرني من الله تعصيته فمات بذواني غير فقسي قال صالح راك ردا على قومه يا قوم اخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوه فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته فلا هذه الله لكم في أرض الله ولا ولا تمسسونا في فيأخذكم عليهم قريب ويقوم هذه ناقه الله لكم علامه على صدقي فاتركوها ترعى في ارض الله ولا تتعرضوا لها باي اذى فينالكم عذاب قريب من وقت عقدكم لها فعقروها في ذلك ثلاثة أيام من فنحروها إمعانا في التكذيب، فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عقركم إياها ثم يأتيكم عذاب الله فإتيام عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب بل هو وعد صدق فلما جاء أمرنا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 وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب كأن لم فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا دعوا لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم لا زالوا مبعدين من رحمة الله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 فقال الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله السلام وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال <تصفيق>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 جمعة إبراهيم سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها وهو أنها تلد إسحاق ويقو ويكون الإسحاق ولد هو يعقوب وضحكت واستبشرت بما سمعت من فوائد الآيات عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صالح عليه السلام وهي من أعظم الآيات استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له مشروعية السلام لمن دخل على غيره وجوب الرب وجوب إكرام الضيف قالت يا ويلك ألد وانا عنون وهذا لشيخة إن هذا شيء عجيب. قال السارح لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة إن انجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجر العادة به.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 فَإِنَّ مَنِ ابْتَغَى عَنِ فلما ذهب عن ابراهيم عليه السلام الخوف الذي اصابه من ضيوفه الذين لم ياكلوا طعامه بعد علمه انهم ملائكه وجاءه الخبر السار بانه سيولد له اسحاق بأنه سيولد له اسحاق ثم يعقوب طفق يجادل رسلنا في شان قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون, ولعلهم ينجون لوطا ينجون لوط واهله ان <تصفيق> ان ابراهيم حليم يحب تاخير العقوبات كثير كثير التضرع الى ربه كثير الدعاء تائب اليه يا ابراهيم واعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانه اتيهم عذاب قال الملائكه يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط إنه قد جاء من ربك بايقاع العذاب الذي قدره عليهم وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء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 you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 قال لوط ليت لي قوة أدفعكم بها أو عشيرة تمنعني فأحول بينكم وبين ضيوفي قالوا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسل أهلك لقطع من اللي قالت الملائكة للوط عليه السلام يا لوط إنا رسل أرسلنا الله لن يصل إليك قومك بسوء فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا مرأتك ستلتفت مخالفة لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب إن موعد إهلاكهم الصبح وهو موعد قريب من فوائد الآيات بيان فضل ومنزلة خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته مشروعية الجدال عمن يرجع له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم ريان فضاعة وقبح عمل قوم لوط. جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط سيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم وأمطرنا عليهم شجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة بل هي قريبه متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت نقف والله بتحبوا نقرأ بعد الجمعه جزء شو رايكم نقرا جزء بعد الجمعه كمان لان احنا ملحوقين بجزء كل مصلك كم دلو؟ ماشية شو شاء الله. الله شاء الله. آه لازم تعطي جائزة لأنه ما ضبط معانا. ده الله شيخ. <تصفيق> <تصفيق> في أعض من جائزة الأجر عند الله. ده شيخ. بسم الله. بعد ما نقرأ من <تصفيق> نصلي إن شاء الله. بشأن الوقت اليوم الجمعة. يا شيخ. آه شيخ يمكن. تفضل. شوي بحلي عنه. شيخ. شو اسمه عبد الكريم. ورسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كنتم الناس أوزنتموهم إني أراكم في سعة من الرزق ونعمه فلا تغير عليكم نعمة الله بالمعاصي وإني أخاف عليكم عذاب يوم من محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأة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 بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من زيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض إن كنتم مؤمنين حقا فارضوا بتلك البقية ولست عليكم برقيب أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى. قالت يا شعيب وصلاة أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في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 ولا يقوم ارايتم انكم جعل بينكم من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاشلاح ما استطعت وما توفيقي الا لله عليه توكلت قال شعيب لقومه يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضش من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع من فوائد الآيات من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفضعها حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم وجوب الرضا بالحلال قل فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه وَلَقَوْلِهَا لِمَنَّكُمْ شِقَابِ أَنْ يَصِبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قوم شَمُورٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ مُ قوم لا تحملنكم عداوة على التكذيب بما جئت به خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود او قوم الصالح وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمانا ولا مكانا وقد علمتم ما أصابهم فعتبروا فستغفروا طلب المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم. قال يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول وإن لنا راكفين ضعيفا ولو لا قدرنا لما أنزعينا بعزيز. قال قوم شعيب إلى يا شعيب ما نفهم كثيرا مما جئت به وإن لنا راك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمن ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلنات بالرمي بالحجارة ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك. قال يا قومي أرطي أعز عليكم من الله واتغدتموه وراءكم حبريا إن ربي بما تعملونه قال شعيب لقومه يا قوم اعشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم وتركتم الله وراءكم منبوذا حيث لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم ان ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب <تصفيق> يا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها إني عامل على طريقة التي ارتضيتها بما استطيع سوف تعلمون من منا يأتي عذاب يذله عقابا له ومن منا هو كاذب فيما يدعيه فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر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 لم يقيموا فيها من قبل ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به إلى فرعون والأين فاتبعوا أقرأ العمر ونمر فرعون بالرشيد أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف وأمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع من فوائد الآيات ذم الجهل الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاءوا به من الآيات ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس وأعرض عن أوامر الله بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعات، طرد المشركين من رحمة الله تعالى يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وإياه وساء المورد الذي يوردهم إليه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 ذلك المذكور في هذه الصورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه فلم يبطله أثر. <تصفيق>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 وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة في كل زمان ومكان إن أخذه للقرى الظالمة أخذ مؤلم قوي إن في ذلك لمن على في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر وما نؤخره إلا لأجل معروض ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم معلوم العدد يوم يغفل في إلا بإذنه. منهم يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه والناس فيه نوعان شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. فمن الذين جاؤوا إن عليهم زكاة وشقيق. فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها بها. خالدين ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد ماكثون فيها ابدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والارض الا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكرها له سبحانه الذين في الجنة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 لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنهم العذاب انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النار. رقران بل من مما يعبرها ما يعبرون إلا سما يعبرها الأولاء من قبل وإنا لن وفو نصيبهم غير من قبل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 كل من ذكر من المختلفين ليثمن له ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا وما كان شرا كان جزاؤه شرا إن الله بدقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء استقن كما أردت ومن ثاب أعلم ولا إنه بما تعملون غيرا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 ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو موده فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها، ثم لا تجدون من ينصركم. الصَّلَاةِ أَطْوَارٍ إِنَّهَا لِوَزَافٍ مِنَ الْعِيدِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ أقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره وأقمها في ساعات من الليل إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين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 كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون عن تلك ينهون تلك الأمة عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد فأنجيناهم حين اهلكنا قومهم الظالمين واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مسلحين في الأرض إنما يهلكها إن كان أهلها مفسرين بالكفر والظلم والمعاصي من فوائد الآيات وجوب الاستقامة على دين الله تعالى التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تم حسي الحث على إيجاد جماعة من أول الفضل يأمرون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 إلا من رحم ربك وربانك خلقهم وثم ربك أن من إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم, الله خلقهم سبحانه فمنهم شقي وسعيد وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس وكلنا أنباء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 وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدون اعملوا على طريقكم في الإعراض عن الحق والصد عنه إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه ما ينزل بنا إن مترقبون ما ينزل بكم ولله السماوات والأرض فاعبده عليه So no, no, no, ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يخفى عليه شيء منه وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل سورة يوسف مكية من مقاصد السورة الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين التفسير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 من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا القصص لا علم لك به. إن <تصفيق> <تصفيق> قال أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه يا عقوب يا أبت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 قال لا إن الشيطان قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لإخواتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منهم إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوه وَتَذَكَّرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ رَبُّكَ كما أتمها كما أتمها مَن عَلَى نَفْسِهِ خَاصٌّ مَا لَهُ مِن وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ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 إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصة إن أبانا في ظلال مبين الشيء قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق وأحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد فكيف فضله علينا إنا لنراه في خطأ بين من شين فضله علينا من غير سبب يظهر لنا فقلت يوسف رب يخلل لكم ومنه يوسف الغيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعد ما تقدمون ما تقدمون عليه من فضل أو تغييب قوم صالحين حين تتوبون من جنبكم قال قوم منهم لا تقتلوا يوسف وأخوه في بعض إن قال أحد الإخوة لا تقتلوا يوسف ولكن يرموه في طعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به فهذا أخطه ضررا من قتله إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه قالوا يا على يوسف وإن له لا ولما اتفقوا على ابعاده قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف وإننا لمشفقون عليه نرعاه مما يضره ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته حتى يعود إليك سالما فما الذي يمنعك من إرساله معنا أرسله معنا ولي يردع ويقعد وإنا له اسمح لنا نأخذه معنا غدا يتمتع بالطعام ويمرح وإنا له الحافظون من كل أذى يصيبه قال إني لا يحزوني أن تلهقوا به وأخاف عنه يأكله الذئب وأنتم عنه رافعون قال يعقوب لأبنائه إني لا يحزوني ذهابكم به لأني لا أصبر على فراقه وأخاف عليه من أن يأكله الذئب وأنتم لهون عنه بالرتع واللعب قالوا إن كلامه هو نحن عصبه إِذَا ما قالوا لأبيهم لأن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة إن في هذه حال لا خير فينا فنحن قاسرون إذ لم نمنعه من الذئب من فوائد الآيات ثبوت الرؤية شرعا وجواز تعبيرها مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة لما فأرسله يعقوب معهم فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. وجاء, أباهم وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون ترويجا لمكرهم قالوا يا أبا إنا ذهبنا نسترق يوسف عن ثلاثا يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل ونترامى بالنبال وتركنا يوسفى عند كيابنا وأزوابنا ليحفظها فأكله البئب ولست بمصدق لنا وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به وجاءوا على كذب قال كذو خبرهم بحيلة، فجاءوا بقميص يوسف ملطخا بدم غير دم. مهمين أنه أثروا أكل الذئب له، ففطن يعقوب بقارنت أن القميص لم يمزق لكذبهم، فقال لهم ليس الأمر كما أخبرتم، بل زينت لكم أنفسكم أمر سيئا أن به، فأمر صبر جميل لا جدّع فيه. والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. وجاء سيئاتهم فأوصلوه إذا هم فأبرأ منهم قال اشغله لا والله جاءت قافلة المارة فبعثوا من يستقي لهم الماء فأرسل دلوه في البئر فتعلق يسقط بالحبل فلما أبصره مرسلها قال مسرورا يا بشرى يا هذا غلام وأخفاه واردهم وبعض وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة استضعواها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع لا يخفى عليهم من عملهم شيء فشراه الوالد الثمن فيه واصحابه بمصر بثمن زهيد فهو دراهم سهلة العد لقلتها وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا وقد علموا من حاله انه ليس بمملوك وخافوا على انفسهم من اهله وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا وقال الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يُفْلِحْ فِي الْأَمْرَيْنِ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ يَعْمَلُ بِالْمَيْسِرِ وَهُوَ مُسْرِفٌ بَيْنَ الْأَنَامِ ۗ قال الرجل الذي اشتراه من مصر لمرأة أحسن إليه واكرميه في مقامه معنا لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نصيره ولدا للتبني وكما انجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا له في مصر ولمعلمه تأويل رؤيا والله غالب على أمره فأمره نافذ فلا مكرها له سبحانه ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلمًا ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله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 قال ناملوه ان ربي احسن مثوايه انه لا يفلح الظالمون وطلبت امرأة العزيز برفق واعمال شيله من يوسف عليه السلام فعل الفاحشه وغلقت الابواب امعانا في الخلوه وقالت له هلما وتعالى إلي فقال يوسف اعتصم بالله مما دعوتني اليه إن سيدي احسن الي في مقام عنده فلن اخونه فإن خنته كنت ظالما انه لا يفوز الظالمون وَلَقَدْ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَظْلِمُوا النَّاسَ وَفِي الْكِتَابِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ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 All my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 كان قمصه شق من خلفه، فذلك قرينة على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها، فهي كاذبة. فلما عق من صدق قال إنه من كيكم إن لون عق. فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام شق من خلفه، تحقق من صدق يوسف، وقال إن هذا القذف الذي فذفته به من جملة مكر كنا عشر النساء إن مكر كنا مكر قوي. يوسف أعلم هذا وسأبين بعين نعمت من الخاطبين. وقال لي يوسف يا يوسف تبر عن هذا الأمر صفحًا ولا تذكره لأحد. واطلبي أنت المغفرة لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسي.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 إنا لنراها بسبب مراودتها له إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح من فوائد الآيات قبح خيانة المحسن في أهلي وماله الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام فلما سمعت وكلهن أرسلت إيهن واعتدت لهم متفعا وآتت وآتت كل واحدة منهم سكين وقال اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا إذيهمن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا فلما سنعت امرأة العزيز انكارهن عليها واغتيابهن اياها بعتك اليهن تدعهن ليرين يوسف في عذرنها لَهُنَّ لهن محلا فيه فراش ووسائد واعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع به الطعام وقالت ليوسف عليه السلام أخرج فلما إليه وجرحن من شدة الطعام وقلنا تنزه الله ليس هذا الغلام بشرا فما هو فيه من الجمال لم يعهد في البشر ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام قال للكن الذي لنتن لي فيه ولقد روته عن نفسه أسعصا ولكن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصالح قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه ولقد طلبته واحتلت لإغوائه فامتنع ولئن لم يفعل ما أطلب منه مستقبلا ليدخلن السجن وليكونن من الأذلاء قال بالسجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيذا أصب إليهن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 فاستجاب لهم ربه عنه بيدهم هو السميع العليم فأجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة إنه سبحانه وتعالى السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع العليم بحاله وحال غيره ثم بداهم من بعد ما راوا الايه حتى كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يستنوه حتى لا تنكشف الفضيحة إلى مدة غير معلومة ودخل مع مستجنة الآن قال أحدهما إني أغني أعصر حمرا وقال الآخر إني أرأي أحضر وقرأت لي خبزا تأكل الطير نبذلنا بدأويبي إذن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 قبل أن يأتيكما ذلكما إما علمني ربي إني يؤمنون بالله وهم هم كافرون قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكما ذلكما التأويل الذي أعلمه هو ما مما هو مما علمنيه ربي لا من الكهانة ولا من التنجيم إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون من فوائد الآيات بيان جمال يوسف عليه السلام الذي كان سبب افتتان الناس به الذي كان سبب افتتان الناس به إثارة يوسف عليه السلام الحمد لله يوسف عليه السلام السجن على معصية الله من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن الله دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو دين التوحيد لله ما يصح لنا أن نشرك بالله غيره وهو المنفرد بالوحدانين ذلك التوحيد والايمان الذي أنا عليه وآبائي هو من فضل الله علينا أن وفقنا له ومن فضله على الناس جميعا حين بعث اليهم الأنبياء به ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه بل يكفرونه يا صاحب السجن لهم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 لا يعبدون من دون الله الا اسماء على غير مسميات سميتموها انتم واباؤكم الهه ليس لها في نصيب لم ينزل الله بتسميتكم لها حجه تدل على صحتها ليس الحكم في جميع المخلوقات الا لله وحده لا لهذه الاسماء التي سميتموها انتم واباؤكم امر الله سبحانه ان توحدوه بالعباده ونهى ان تشركوا معه غيره ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لع وجاز فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون بالله فيعبدون بعض مخلوقاته فنزرا ان ليس لمن احدوا غير ربهم وخروا وانما الاوثان فيسلك فذلك القوم من القس قوم الامر الذي تسلك فيا يا رب يا قيصر اما الذي راى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى عمله فيسقي الملك وأما الذي رأى أن فوق وأما الذي رأى أن فوق وأما الذي رأى أن فوق رأسه قبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من, رحم من لحم اللحم رأسه فرغ الأمر الذي طلبت ما الفتية فيه وتم فهو واقع لا محالة. وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك فلديك في السجن جب عزيين وقال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهما وهو ساق الملك اذكر قصتي وشأني عند الملك لعله يخرجني من السجن فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك فمكت يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات وقالت له إني أرى سبع قراط سناني يأكل من سبع معجاب وسبع سنبلاد خطر وأخرى يا أبي أهلا في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 قالوا رؤياك اخلاط احلام وما كان كذلك فلا تاويل له ولسنا عالمين بتاويل الاحلام المختلطه وقال <تصفيق>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 فَوَصَلَ النَّبِيُّ إِلَى يُوسُفَ فَقَالَ لَهُ يَا أيها أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَخْبِرْنَا عَن تَأْوِيلِ الْمَرَأَةِ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ سَبْعُ بَقَرَاتٍ هَزِيلَاتٍ وَرَأَى سَبْعَ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَرَأَى سَبْعَ سِنبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الْمَلِكِ وَمِنْ عِندِهِ لعلهم يعلمون تعبير رؤية الملك فضلك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 قال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه أخرجوه من السجن واتوني به فلما جاء يوسف رسول الملك قال له ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة اللاتي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن إن ربي بما صنعنا بي من المراودة عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك قال na لأنكم خاطبا للنسوة ما شأن كنا حين طلبتنا يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن قال الزوجة العزيزي مقرة بما صنعت الآن يظهر الحق أنا حاولت إغوائه ولم يحاول إغوائي وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من ضراءته مما رميته به لا إذا لأعلم لم أقوم بالغاية وقال لا يحدي فيك <تصفيق> قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين اقررت اني انا الذي روته وانه صادق اني لم افتر عليه في غيابه فقد تبين لي مما حصل ان الله لا يوفق من يكذب ويمكر من فوائد الايات من كمال ادب يوسف انه اشاره لحدث النسوه ولم يشر الى حدث امراه العزيز كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤى مشروعية تبريئات النفس مما نسب إليها ظلما وطلب تقصص الحقائق لإثبات الحق فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس